الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه كن أعدو وإياه كن استريه إهدنا الصراط المستقيم. الذين أزعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أرهلنا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدا ورحمة إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسبع الموتى ولا تسبع الصم بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لمردابة من الأرض يَلْمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ ذُو جِمْنٍ مَنْ يُكْذِبُ بِآيَاتِنَا ذَوِيمُ حتى إذا جاءوا قال كذبوا بآياتي ولم تحظوا بها علم ولم تحظوا بها علم أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم. فَظَلَمُ فَهُمْ لَا يُوَقِّنُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَعَلَنَا النِّيلَ يَسْتَنُوفِيهِ وَأَنَّهَا رَمْضَانِ رَاعٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ ومن في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أدوه داخرين وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر ورسحا صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزو لَجَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّةُ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ فَقُبَّةُ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ أَلْتُجَسَّونَ إِلَّا مَا اسْتُغْنِيَتْ تَعْمَلُونَ إن وإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولم كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأم أتلو القرآن فبل اهتدى فإنما يهتد لنفسه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 غير اللَّهُ أَن يُنْزِلَ عَلَيْكُمْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَمَّنْ تَنقُضُ في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فلم خير منها ومن لَيْسَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ من جَاءَ لا للمبين وما كنت ترجو أن يلقا إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون نظيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن عزلت وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون